الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصارحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا